يقول إذا خشيت الحائض أن يأتيها الحيض قبل تمام حجها فهل لها أن تشترط الاشتراط بعض أهل العلم يرى أنه خاص في من عنده شكاية من مرض أو نحوه من عنده شكاية ومن أهل العلم من يجعله عام وفائدة الاشتراط انه اذا حصل المانع ايا كان الذي لم يتمكن بسببه من بسببه من اداء النسك فانه يتحلل ولا, ولا شيء عليه لكن بالنسبة للحائض لا يعد مانع عن يعوق الانسان لأن الأمر يتوقف على انتظار لمدة يوم مثلا أو يومين أو نحو ذلك نعم. صلى الله يقول هل الحديث المتأخر يكون ناسخا للأول؟ إذا لم يمكن الجمع إذا لم يمكن الجمع يكون الحديث المتأخر ناسخا للأول لكن إذا أمكن الجمع مثل ما هو واضح بين حديث أبي قتادة حديث أبي متقدم في صلح الحديبية وحديث بن عباس في قصة. الصعب ابن جثام متأخر كان في حجة الوداع كان في حجة الوداع فلكن الجمع ممكن نعم. صلى عليكم يقول هل يجوز لي أن آتي بعمرة لأبي المتوفى بعد حج مع العلم أنني متمتع؟ العمر التي تفعل وتكرر بعد الحج من التنعيم ليس عليها دليل واضح من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فاجعل هذه السفرة عمرة وحجا لك وإذا كرمك الله عز وجل بسفرة أخرى اعتمر عن والدك أو من شئت من أهلك وقرابتك نعم حسن الله عليكم يقول في الحديث أن العمره إلى العمرة كفاره لما بينهما هل تكفر كل المعاصي او بعضها إلى العمرة مكفرات لما بينهما اي من الصغائر اما الكبائر لا بد فيها من التوبة وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبائر مجتنبت الكبائر فالعمرة الى العمرة تكفر ما بين العمرتين تكفر ما بين العمرتين من الصغائر فالتكفير لما بين العمرتين الأولى والثانية ما اجتنبت الكبائر اي ان الكبائر لا تكفرها العمره وانما لا بد فيها من توبه ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نعم صلى الله عليكم يقول من لم يجد الهدي ويريد أن يصوم عشرة أيام، فهل يبقى على إحرامه حتى ينتهي من الصوم أم لا؟ إذا كان السؤال يتعلق بالإحصار الذي نتحدث عن، فإنه يبقى على إحرامه، ثم إذا أتم الصيام يحلق رأسه ثم يتحلل، ثم يتحلل. أما إذا كان سؤاله عن الحج؟ فلا يبقى على إحرامه إذا أدى الرمي إذا إذا رمى وطاف وسعى وحلق يكون قد تحلل يكون قد تحلل التحلل الكامل والنحر في الحج لا توقف عليه حكم التحلل النحر في الحج لا يتوقف عليه حكم التحلل وإنما التحلل يرتبط بالرمي و الحلق والطواف والسعي نعم الله يقول رجل أعطى لأحد الحجاج مالا ليشتري به أضحية ويضحي بها في مكة طلبا لمزيد من الأجر وهو ليس من أهل هذه البلاد فما حكم ذلك الأصل في الأضحية أن تذبح في البلد بلد المضحي ويأكل منها و. يأكل منها يعني قرابته وأهله وجيرانه ويطعم الفقراء هذا هو الأصل ونقلها إلى بلد آخر هذا محل خلاف بين أهل العلم هذا محل خلاف بين أهل العلم وأما نقلها إلى مكة في هذا الوقت فمكة ضايقة باللحوم في, في, في, في, في هذا الوقت ضايقة باللحوم والبلد الذي أنت فيه تجد الأمر أشد حاجة أشد حاجة إلى, إلى ذلك اللحم أما مكة في ذلك الوقت أن اللحوم كثيرة جدا وضاقت باللحوم من كثرتها فلا تنقل إليها الأضحية وإنما تكون الأضحية في بلدك ولهذا أنا أنصح السائل أن يتصل بصاحب الأضحية وأن يفهمه هذا المعنى ويوضح له أنه ينبغي عليه أن يذبح هذه الأضحية في في بلده نعم. أحسن الله ليكم يقول هل ورد دليل في أن كل حصات يرميها الحاج تكفر بها, تكفر بها عنه كبيرة من الكبائر؟ كبيرة من الكبائر؟ لا لا دليل على ذلك. وإذا كانت إذا كانت طاعة الصلاة المفروضة والجمعة المفروضة وصيام رمضان التي أعظم من رمي الجمار لم تك... ليست مكفرة للكبائر فكيف تكون رمي الحصات كل حصات مكفرة لكبيرة قال في الحديث قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر هذه أعظم طاعات الإسلام ولم تكن مكفرة للكبائر فكيف تكون حصات ترمى بها الجمرة كل حصات تكثر كبيرة هذا كلام لا أصل له هذا كلام لا أصل له نعم صلى الله عليكم يقول هل إذا أحرمت متمتعا بعمرة علي في اليوم الثامن طواف وسعي نعم صلى الله عليكم يقول هل إذا أحرمت متمتعا بعمرة في اليوم الثامن علي طواف وسعي نعم إذا أحرمت ب عمره ولو في اليوم الثامن تطوف وتسعى وتقصر ثم تلبي بالحج من وقتك إذا, إذا طفت وسعيد وحلقت رأسك تلبي بالحج حتى لو لم تخلع الحرام والحرام باقي عليك حتى وإن كان الإحرام باقي عليك إذا طفت وسعيد وقصرت من شعرك وأنت في اليوم الثامن تلبي بالحج وتكون قد دخلت في النسك وتكون بذلك متمتعا نعم السلام عليكم وإذا أحرم قبل اليوم الثامن يعني كان في مكه قبل اليوم الثامن إذا إذا كان في في مكه قبل اليوم الثامن وأدى عمرته يبقى حلالا الى اليوم الثامن وفي ضحى اليوم الثامن يلبي بالحج لكن إذا كان في في مكه و عقد النية في الإحرام فإن نية الاحرام بالعمرة تكون من الحل لا تكون من داخل مكة يخرج لا الحل ويلبي بالعمرة أما عقد النية بالحج فانه يكون من داخل مكة نعم صلى الله عليه وسلم عن جواز شراء الهدي من المدينة لا بأس بذلك لأن هذه الشركة التي وفرتها الدولة جزاهم الله خيرا معاونة الحجاج وتيسيرا لهم عندما تدفع الثمن تدفعه لهم باعتبار أنك وكلتهم عن نفسك يقومون بذبح هديك عنك في مكه أو في ميناء فهذا توكيل لهم فلا باس سواء وكلتهم الآن بعطيتهم الثمن أو اشتريت ذلك في, في, في مكة الأمر في ذلك واسع نعم صلى الله عليكم يقول كيف نجمع بين الاشتراط والنية في الدخول في النسك ايهما يقدم الاشتراط يكون عند النية الاشتراط يكون عند النية لا يكون بعدها وإنما يكون عند النية إذا أراد أن, أن ينوي فإنه يقول مثلا لبيك اللهم عمره لبيك اللهم عمرة أو يقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وحجا وإن حبسني حابس وإن حبسني حابس لا لا يجعل اشتراط قبل النية ولا يجعلها ايضا بعدها بوقت متراخي وإنما في الوقت نفسه يلبي ويشترط يلبي ويشترط لبيك اللهم عمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني نعم الله يقول أسكن مع والدي في بيت واحد فهل نضحي بواحدة أم باثنتين علما اني متزوج ولي أولاد إذا كان, إذا كان متزوج ولك أولاد ولك استقلال في البيت فإن عليك أضحية مستقلة أما إذا كان طعامكم واحد تسكنون في بيت واحد وطعامكم واحد وأكلكم واحد تكفي الأضحية من والدك عنك وعن عنه وعن وع أولاده وأنت معهم في البيت طعامك من طعامهم أما إذا كان لك بيت مستقل وملاصق للوالد لكن طعامكم مستقل وأموركم مستقلة فإنه يكون عليك أضحية عنك وعن أولادك نعم. صلى الله عليه يقول هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن للميت الصحيح أن, أن, أن ذلك لا, لا يجوز لأن الله سبحانه وتعالى قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ولا يستثنى من هذا العموم إلا ما دل عليه الدليل مثل أن يتصدق عن أو مثلا يحج عنه أو يعتمر فمثل هذا الذي دل عليه الدليل يكون مستثنى من العموم أما أن يصلي عنه ركعتين أو مثلا يقرأ عنه قرآن ويدي ثوابه إليه أو نحو ذلك مما لم يدل عليه الدليل الصحيح أنه لا يشرع نام صلى الله عليه يقول أنا أعمل في عمل به بعض المخالفات الشرعية ونويت التوبة وتغيير هذا العمل بعد الحج إن شاء الله من باب من ترك شيئا لله قال في سؤاله هل يقال لي أرجع إرجح حجك لا مبرور فمالك حرام ما دمت عزمت هذا العزم على ترك هذا العمل ما دمت عزمت هذا العزم على ترك العمل وعقدت النية أنك لا ترجع إلى هذا العمل فهذه توبة هذه تعد توبة وإن شاء الله أنها تكون من أسباب القبول ومن أيضا منافع الحج وخيراته وينبغي أن تثبت على ما عزمت عليه، لكن لو كان الإنسان على عمل محرم وجاء حاجا وهو عازم أنه إذا انتهى من الحج يرجع إلى عمله المحرم، فهذا من الفسق الذي قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. وفي الحديث قال. من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه قال أهل العلم رحمهم الله تعالى يدخل في الفسق ما إذا كان الإنسان على ذنب قبل الحج وتوقف عنه في فترة الحج وهو عازم بعد انقضاء الحج عازم على العودة إليه فهذا العزم يعد فسوقا وإلا لم يباشر هذا الذنب وقت حجه فإن هذا العزم على المعاودة لذلك الدم يعد فسوقا نام حسن الله ليكم يقول من يدعو ويستغيث بالأولياء كالجيلاني والبدوي وغيرهم ويعتقد أنهم يدفعون عنه, عنه الضرر فهل يصح حجه من كان بهذا الوصف حجه لا يكون مقبولا لأن الشرك مبطل للعمل ومحبط له قال الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين قال لئن أشركت ليحبطن عملك عمل مفرد مضاف والقاعدة عند أهل العلم أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم عملك أي جميع أعمالك بما فيها الحج والصلاة والصيام وغير ذلك كل الأعمال لا تكون مقبولة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 وقال الله سبحانه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى ويقول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ويقول جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ويقول جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون دعاء غير الله كفر بالله سبحانه وتعالى وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا أي كان هذا الند؟ أي كان من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار فالشرك أعظم الذنوب وأكبر الموبقات المهلكات فإذا وجد الشرك والعياذ بالله أبطل العمل وبعض الناس ربما يكون نشأ في مجتمع فيه دعاة ضلال وائمه باطل والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن اخوف ما أخاف على أمة الأئمة المظلين فربما يكون نشاء في, في مجتمع فيه دعات ضلال وإمة باطل ولقنوه مثل هذه الأمور ونشأوه عليها ولهذا وجد كما حدثنا بذلك أحد الأفاضل في البقاء الفاضلة يقول سمعت رجلا وهو ساجد سمعت رجلا وهو ساجد يدعو غير الله يدعو غير الله من أولئك المزعومين فالشرك والعياذ بالله مبطل للعمل يبطل الصلاة ويبطل الحج ويبطل الصيام ويبطل الصدقات يبطل جميع الأعمال ويحبطها كما تقدم معنا في الآية الكريمة ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين نعم صلى الله يقول هل يجوز للحاج أن يعتمر لأحد والديه إذا كان ميتا نعم الاعتمار عن أحد الوالدين إن كان ميتا هذا امر. سائغ هذا أمر سائغ لكن بعد أن يعتمر عن بعد أن يعتمر عن نفسه ولا يكون ذلك بعد الحج مباشرة وإنما إذا يسر الله سبحانه وتعالى له سفرة جديدة فإنه يجعلها عمرة عن والده أو والدته الميت أو الميتة نعم صلى الله عليكم يقول أنا عندي أملاك غير نقدية فهل يصح أن أقترض للحج وبعد الحج أسدد, أسدد ما أخذته نعم لا حرج إذا كان الإنسان عند أموال وليست متوفرة وقت الحج ويعلم أن متيسرة بعد الحج كان. يعني يبيع مثلا قطعة أرض أو مثلا يبيع شيء من أملاكه أو أموال عند الناس وستأتيه بعد الحج فاقترض من أجل أن يحج ثم بعد الحج يسدد والمال متوفر لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله نعم صلى الله عليكم. يقول عندنا طلاب كثيرون في تحفيظ القرآن ولا يتمكن المدرس من أن يستمع إلى حفظهم واحدا واحدا فيجعلهم يقرؤون القرآن جماعة في نفس السورة فما حكم هذا الفعل الله يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه إذا كان أمام عشرة أو عشرين كلهم يقرؤون في لحظة واحدة كيف يستطيع أن يقوم هذا أو يصحح ذاك وإنما يستمع إليهم واحدا واحدا ويصحح أخطاءهم واحدا واحدا أما إذا لقنهم الكراءة وهم يستمعون إليه مرة ثم أخرى يستمعون إليه ثم يبدأ كل واحد منهم يحفظ ومن أتقن الحفظ يأتي عند الشيخ أو المقر ويسمع الذي حفظ ليصححه أو يتثبت من حفظه نعم حسن عليكم يقول ما الضابط في عورة المرأة مع المحارم والطفل الصغير عورة المرأة مع المحارم مع المحارم هو أن لا تبدي لهم إلا ما تدعو الحاجة إليه، إلا ما تدعو الحاجة إليه حتى مع النساء، حتى مع النساء لأن الله عز وجل قال و ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى أن قال أو نساءهن إلى أن قال جل وعلا أو نساءهن فالمرأة لا تبدي حتى للمرأة أو لأحد من محارمها لا يستثنى إلا الزوج فالأمر آخر فإنها تبدي لهم الشيء الذي تدعو إليه مثل الكف ومثل القدم مثلا والوجه والأشياء التي تبدو تدعو الحاجة إليها أما التعري والتكشف هذا الذي وجد الآن في الازمنه المتأخرة بعد انفتاح الناس على الكفار وأعمالهم وعاداتهم، فهذا أمر ليس من هدي الإسلام في شيء نعم. صلى الله عليكم يسأل هل هناك حديث الكلام من الدعاء؟ هل هناك حديث الكلام من الدعاء؟ لا اعرف أعرف حديثا في ذلك و. الكلام لا يقال أن الكلام من الدعاء وإنما الدعاء الكلام منه دعاء ومنه ذكر ومنه حلال ومنه حرام ولا يقال الكلام من الدعاء ولا أعرف حديثا في ذلك عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح لنا اجمعين شاننا كله وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والأموات اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا.